إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعب بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا فقوا الله فقط قاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 أما بعد عباد الله فقد سبق وأن تكلمت في إحدى الخطب عن معنى شهادة أن محمد رسول الله وأنها الركن الثاني من أركان الشهادتين وأن الإنسان لا يكون مسلما إلا إذا حقق هذه الشهادة كما يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى هذه الشهادة أن محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي بعثه الله رسولا إلى العالمين إلى الجن والإنس ليدعوهم إلى توحيد الله ويعلمهم شريعته مما أوجبه الله عليهم ورأينا سويا أن هذه استهادة تقتضي أربعة أمور وهو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجفنا ما عنهنها وسجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه وموضوع خطبتنا اليوم سيكون عن جزئية واحدة من هذه الجزئيات التي تقتضيه هذه الشهادة وهي تصديقه فيما أخبر فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما حدث قبل خلق آدم أو عند خلقه عليه السلام أو بعده إلى أن تقوم الساعة وما يكون بعدها من حساب وجزاء وجنة ونار وجب تصديقه والإذعان له لأنه من الغيب الذي أعلمه الله نبيه صلوات ربي وسلامه عليه إذ النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب من عند نفسه ولكن كما أخبر المولى جل على عن نفسه فقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يترى من رسوله فإنه يسبق من بين يديه ومن خلفه رصدا وهذا هو الإيمان بالغيب الذي مدح الله أصحابه ووعدهم بالفلاح والنجاح حيث قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه منفقون إلى أن قال أولئك على هدى من ربهم ف إكا هم وهذا الإيمان هو الذي حققه سادتنا الصحابة رضوان الله عليهم وعلى رأسهم أفضلهم بل أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا أبو بكر السدير رضي الله عنه في مواقف منها وأشهرها ما حدث ليلة الإسراء والمعراج عفى عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال أوقال ذلك يسألهم أوقال ذلك فقالوا نعم قال لان قال ذلك فقد صدق قال قالوا آوة صدق أنه ذهب الليل إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح لأنهم كانوا يفعلون ذلك في مسيرة شهر يذهبون إلى بيت المقدس ويرجعون في شهر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه فعل ذلك في ليلة فقال أبو بكر نعم إني لأصدقه ما هو أبعد من ذلك أصدقه في خبر السماء في غدوة أو روحة فلذلك سمي أبو بكر بالصديق رضي الله عنه رواه شاكم فانظروا عباد الله كيف كانت استجابة الصديق فأول شيء تثبت فقال أو قال ذلك ثم علق التصديق بشرط ثبوت الخبر عنه فقال إن قالها فقد صدق حتى وإن كان ظاهر ما أخبر به مما لا يقبله العقل هنا لا مجال بالتحكيم العقل بل الواجب هو التصديق بل التصديق من مقتل العقل ما دام يؤمن بأنه يحى إليه من السماء فما دونه أولى بالتصديق ومن هنا عباد الله نأخذ درساً ونتعلم من صديق هذه الأمة أن الخبر إذا كان صحيحا ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب تصديقه وموقف آخر يبين لنا مدى تصديق أبي بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم بشهادته هو عليهم فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي نريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبر ثم أقبل على الناس أي استدار وأقبل عليهم فقال بين رجل يسوق بقرة ركبها فضربها فقالت يعني البقرة قالت إنا لم نخلق بهذا إنما خلقنا للحر فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم قال فإني أؤمن بهذا انا وأبو بكر وعمر ولم وما هما ثم أي لم يكن أبو بطر ولا عمر في المجلس وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بهذا وقال وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشات أي أخذ الذئب شاة من الغنم فطلب حتى كأنه استنخذها منه يعني الراعي أخذ هذه الشات من الذئب فقال له الذئب هذا استنقتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم قال فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما تم فقال الناس آمنا بما آمن به رسول الله صلى الله عليه وسلم فذا هذا هو التصديق الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن ولكن وللأسف ظهرت نابتة في بلاد المسلمين من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يشككون في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون لا نؤمن إلا بما في القرآن أو, أو أما ما جاء في الحديث فلا نأخذ به وهذا من الغيب الذي أخبر به صلوات ربي وسلامه عليه فيما رواه أبو داود في سننه عن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه أي لا نأخذ إلا ما يوجد في الكتاب أما ما يأتي عن عسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نأخذ به فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيكون أقوام هذه سفاتهم وهذه النابتة من البشر فجتهم في ذلك أن بعض الأخاديث لا يقبلها العقل وتهجموا على صحيح البخاري لأنهم يعرفون أنه عمدة المسلمين وأنهم, استطاعوا وأنهم إن استطاعوا أن يقنعوا الناس بضعف أخاديثه فقد ضربوا رأس الإسلام وإذا سقط الرأس تهاوى الجسد وهؤلاء يصدق فيهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث فذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فآتان الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر فقال نعم قال قلت وهل بعد ذلك الشر من خير قال نعم وفيه دخن قالوا وما دخنه يا رسول الله قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فيها قلت يا رسول الله سكهم لنا وان انظروا الى هذا الوصف من النبي عليه الصلاه والسلام قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا رواه البخاري ومسلم فاحذروا عباد الله احذروا هؤلاء ولا يغرنكم إن كانوا يتكلمون بالقرآن فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه في ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال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 يبقى لمن اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأثوا بغير علم فضلوا وأضلوا فيظهرون على القنوات ويشككون الناس في دينهم ويردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت بلادنا حرسها الله من كل سوء وحفظها من شر الأعداء المتربسين كنا لا نسمع فيها هذه التجاوزات إلا أنه فيها هذه الآونة الأخيرة وبسبب الانفتاح الإعلامي صار كل من هب ودب يتكلم في دين الله ويقول على الله بغير عين متجاهلين قول الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولئم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فظهر في أحد القناوات القاسية رجل يدعو الناس إلى إعادة النظر في فهم الدين ولازم قوله أن من أتى خلال أربعة عشر قرن من العلماء لم يفهموا حتى جاء هذا هو من على شاكلته ليفهم الناس الدين بعقولهم وطعن في في أحاديث جاءت عند بخاري لا توافق العقل في زعنه فسيكون لنا وقفة معه في الخطبة الثانية أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغرور الرحيم <تصفيق> <تصفيق> والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد عباد الله فقبل أن نتكلم عن بعض الشبه التي اوردها اوردها هذا الرجل الذي تكلمت عنه لا بأس أن نذكر خيئا عن الإمام البخاري حتى ندرك مدى مكانت هذا العالم الجليل الذي تلقت أمة الإسلام كتابه الصحيح بالقبول وتدرك مدى جناية الناس على وكما هو معلوم في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع, لا يجمع أمتي على ضلالها ويد الله مع الجماعة رواه ترميلي عن ابن عمره فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة الجعفي البخاري عالم من علماء الإسلام وسمع مرويات بلده من علماء عصره ثم رحل إلى شيوخ الحديث وأئمته فذهب إلى بغداد والبصرة والكوفا ومكة والشام وخمص وعسعلان ومصر وكتب عن أكثر من ألف رجل وفي ذلك يقول كتبت عن ألف وثمانين رجلاً ليس فيهم إلا صاحب حديث وكان رحمه الله راسا في الذكاء وراسا في العلم والورع والعباده يروون أنه كان يحفظ 100000 كان يحفظ 100000 حديث صحيح و200000 حديث حديث ضعيف وكان واسع المعرفة رزير العلم روي عنه أنه قال خرجت كتاب الصحيح من زهائد ستمائة ألف حديث في ست, عشر سنة في ست عشر سنة وما وضعت فيه حديثا إلا تسللت وصليت ركعتين الله أخبر كان البقاري رحمه الله لا يضع حديثا في صحيحه حتى يستخير الله عز وجل ثم يخرج علينا في هذا الزمان رجال يطعنون فيه وينتقدونه كما ينتقدون أمرانهم من الكتاب إنه بحق زمن العجائب والضرائب وكما قيل عش ترى عجبا والبخاري في صحيحه على الرغم من أنه, أنه تلقى أو أنه التقى بألف بألف وثمانين راويا وعالما من رواة الحديث وعلمائه وجمع منهم ستمائة ألف حديث فإنه أخذ على نفسه أن يصفي هذه المجموعة الدقمة من الأحاديث ويخضع هذه شروط دقيقة بالغة في الدقة ليميز الصحيح منها ويبعد ما لم تثبت, تثبت صحته لديه وتعد شروط البخاري في نظر العلماء أدق شروط فرضها عالم على نفسه في تاريخ البحث العلمي ولهذا تلقت الأمة كتابه الصحيح بالقبول ولا يعني هذا أبدا أن كل ما فيه ليس فيه خطأ لأنه مهما كان فهو بشر يصيب ويخطئ ولا يكون الكامال أهل لله ولكن إن وجد فيه خطأ فلا يكاد يظهر ولا يتكلم فيه إلا من أبحر في علوم حديث من المتقدمين متبعين في ذلك قواعد هذا العلم الشريف أما هؤلاء الذين تكلمت عنهم ممن ردوا الأحاديث بعقولهم مريضة فمما أنقروه في الحصة التي ذكرتها ما ثبت في صحيح بخاري عن أم شريك رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزأ وقال كان ينفق على إبراهيم عليه السلام والوزأ هو حيوان صغير معروف في ذهتنا الدارجة أو في نساننا الدارجة يقولون له الزرزمية الوزر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها كما في هذا الحديث فقال الرجل هذا حديث لا يقبله العقل فكيف لنبي بعثه الله رحمة للعالمين ولمهمة عظمى يسلل نفسه بهذا الحيوان الصغير هكذا قال باللغة باللسان الداري قال يتلها في هكذا قال هذا الرجل على التلفاز إذن اللهم سآم يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام بعثه الله رحمة للعالمين ولمهمة عظمى يشغل نفسه بهذا الحيوان الصغير الذي هو الوزأ ويأمر بقتله ويجيش له جيوشا من الأحاديث هكذا قال لقتل هذا الحيوان والجواب عنه من جهتين الجهة الأولى ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن سلمان رضي الله عنه قال قيل له يعني قيل لسلمان لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة يعني أداب قضاء الحاجة فقال سلمان أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بوض او أن نستنجي باليمين او أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجاب وفي رواية أخرى قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى فهذا المشرك يستهزئ بسلمان رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته كل شيء حتى الخراءة وهي كيفية قضاء الحاجة فرأى المشرك أنه من المقصي او أنه من المضحكي أن يعلم النبي أتباعه كل شيء حتى كيفية قضاء الحاجة وهذا في الحقيقة بالعكس يدل على كمال الشريعة ف أبي الله عليه وسلم جاء ليعلم الناس كل شيء كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يقضون حاجاتهم وكيف يتعاملون مع جيرانهم وأقاربهم وأزواجهم والمرضى والأسرى وما يجب قتله من الحيوان وما لا يجب وما يجوز أكله وما لا يجوز وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في السماء طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا منه علما لا أدري لماذا أشتذ على هذا الرجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الوزر والجواب الثاني ما قاله الإمام ابو بقر بن العربي المالكي الأندلسي الإشبيلي الذي توفي سنة خمسمائة وثمانين فهو من علماء القرن السادس الهجري ماذا قال هذا الإمام رحمه الله قال الوزر مؤذن في الأصل لنفقه على نبي الله يقصد إبراهيم عليه السلام فدل على أن الإذاية جبلة له وله إذاية في الأقعمة بتقذيرها وإفسادها وقتل آكلها إذا وقعت فيه فوجب قطلها وقطل من كان مثلها فكان يكفي هذا الرجل أن يرجع إلى مثل هذا الكلام فيستريف ويريحنا معه ومما أورده هذا الرجل من الانتقادات وتعجب منه الصحفي مقدم فصة تعجب منه لجهله ما رواه البخاري عن أبي وريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلاً حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا ما يتسطر هذا التسطر إلا من عيب بجلده أي لا لا يظهر لنا جلده لأن فيه عيبا هذا الذي قال فيه بني إسرائيل إما برسا وإما أدرها وإما آفا وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى عليه السلام فخالا يوما وحده يعني موسى عليه السلام خالا يوما وحده فخالع ثيابه على حجر ثم اغتسل أي أراد أن يغتسل فنزع ثيابه ووضعها على حجر فلما فرأ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وإن الحجر عدا بثوبه عدا من العدو يعني جرى بثوبه وصار موسى عليه السلام يعدو خلفه يعني خلف الحجر فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى, حتى انتهى إلى ملأ من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون وقام الحجر أي توقف فأخذ توبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آدوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فصاروا يضحكون يعني من كان في ذلك المجلس صاروا يضحكون ويستهزئون من هذا الحديث ويقولون كيف حجر يجري وموسى يجري خلفه هذا لا يقبله العقل فالجواب عنهم ماذا تقولون في قول الله تعالى وأنتم مؤمنون بالقرآن قال جل وعلا فأوحينا إلى موسى أنضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالتوذي العظيم وقال جل وعلا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون فما هو الأعجب أن ينفلق البحر أو أن يجري الحجر أليس الذي فلق البحر بقادر على أن يجري الحجر فما لكم كيف تحكمون ومما ذكره أيضا وقال أنه في صحيح البخاري ولم يذكره بطوله تدليسا على الناس قال إن الله بعث ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال له موسى اذهب لم يحن الوقت بعد فقال له الملك أعمل عمل الذي كلهت به فلم يعجبه موسى الأمر فلطمه لطمة بقى ويصير حرب بينه يا بين موسى وبين ملك الموت هل هذا الذي تقيئ به هذا الرجل هذا الذي تقيئ به هذا الرجل في الشاشة امام الملا ونسبه إلى البخاري والآن ساذكر الحديث من البخاري لتروا مدى تحريفهم للكلام ليوافق هواهم ويخدع ويخدع به المشاهدين أما الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم عن أبي غريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه سكه ففقع عينه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت قال فرد الله إليه عينه وقال اربع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطت يده بكل شعرة سنة أي كل شعرة يلمسها موسى من ظهر ذلك الثور يزيده الله سنة من عمره فقال موسى عليه السلام أي ربي ثم مه وماذا بعد ذلك فقال الموت قال فالآن إن كان الموت سأموت فأموت الآن فهذا الذي جاء في الصحيحين أولا نرى الوضوح في تحريف القصة وأن البخاري ذكرها على غير ما رواها هذا الرجل إذ لم يذكر في الاخير أنه بعثه من جديد وأنه اختار الموت على أن يحيا بكل شعرة يلمسها من الثور سنة ولو كلف نفسه البحر لوجد الجواب على إشكاليته او إشكالية كيف برب موسى عليه السلام ملك الموت في المرة الأولى يقول الحافظ ابن حجر الله إن الله لم يبعث ملك الموت موسى وهو يريد قبض روحه فينئذ وإنما بعثه اختيارا واختبارا وإنما لطم موسى ملك الموت لأنه رأى آدميا دخل داره بغير إذنه ولم يعلم أنه ملك الموت ففي المرة الأولى جاء ملك الموت على هيئة بشر فضنه موسى رجلا من الرجال فضربه وفقع عينيه ولم يكن يعلم أنه ملك الموت ولو علم ذلك لقبل الموت كما قبله في المرة, في المرة الثانية ولكن هؤلاء يدلسون عن الناس حتى يقلعوهم ويبينوا لهم أن ما جاء في من في أو ما جاء من الأحاديث في صحيح البخار ليست أحاديث صحيحة وبالتالي يقضون على جميع الأحاديث ولا بد أن ينبه أو أنبه على أمر مهم هو أن هؤلاء قد تلقوا من كثير من الناس السب واشتكم والتهديدات وهذا ما لا ينبغي أن يكون لأنه من سبهم أو شتمهم فسيزيد في عظمتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الشيطان فإنه يتعاظم حتى يصير كالبيت ولكن الذي ينبغي أن يكون أن يرد عليهم بالعلم وبالحجة والبرهان حتى يبين للناس ما مدى الخطأ والخطوع al الذي عليه هؤلاء فنسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بديننا اللهم بصرنا بديننا وبشريعتنا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجد يعز فيه أهل طاعته ويبدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم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 اللهم أعصر لنا من حشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهورن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوالك منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبرهم ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وارحمنا الله برحمتك يا رحم الراحمين اللهم اغفر لوالدين وارحمهما كما ربيان صغارا اللهم اغفر علمائنا ومشايحنا وكل من كان له قبل علينا اللهم أنفق على المحسنين الذين أنفقوا من أجل هذا المسجد اللهم اخلق لهم خيرا مما أنفقوا اللهم بارك لهم في أموالهم وبارك لهم في أعمالهم وبارك لهم في أولادهم وأزواجهم ودرياتهم هناك امرأة توفيت وتصدق عليها فيطلبون منكم الدعاء لها فنسأل الله عز وجل أن يغفر لها ويرحمها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وعفوا عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والخلج والبرز ونقها من الذنوب томوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمها وارحمها جميع موت المسلمين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وت على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا, لا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك